نِيلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ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 Allah qulubahum bi anna hum qawm la yafqahoon Lako d jaaakum rasulun min anfusikum azizun alayhima anitthum hariyyysun alayhima anitthum